بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعثت الأمين رسولا وعليهم آيات ويجكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأعطلين منهم لما ويعفو وهو العزيز الحكيم ذلك فصل الله يؤتي من يشاء والله ذو العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمفه الحمال يحمل أسرارا بإثمت القوم الذين تذبوا بآيات الله والله لا والذين آجوا إن دعمتم أنكم اللَّهِ بالله من دول الناس بل تمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم فالله عليم بالرجال قلت إن الموت الذي تفرون منه إنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم القيس والشهادة فينذئكم بما كنتم تعملون. لا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاشعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تحملون فإذا قبيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من قبل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم وإذا رأوا تجارة أو لهوا لنقفوا إليها وتركوك خائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراجحين